قلنا روجهن ما اشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء جزاء بما كانوا يكسبون فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبله إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون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 وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنَامِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا وَقُولُوا ذَرْنَا نَكُم مَعَ